وشاهد ومشهود قتل أصحاب وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقول الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آل جنات تجري من تحتها الأنهار En de vraag van mevrouw de voorzitter van de wat ما جيد، فعل الرّ يريد، هل أتاك حديث الرّ؟ الذين كفروا في تكذيب والله من لوح <تصفيق> محسن